وَكَانَ فِي المدينينَةِ تِ السعَةُ رَحطِي يُفْسِدونَ فِي الأررض وَلَا يُصْلِحون قالَاوا تَقاسَمُ بِلهِ لَنُبَيّتََّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ لَنَقُولَّ لِولّ ثَُّ لَنَقولَّ لِولّهِ مَا شَهِدَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّ لَ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 فَأَن دَيْنَاهُ وَأَهلَهُ إَِّم رَأتَهُ قَدَّّرناَاهَا مِنَ الغَابِرين وَأَمْطرَرنَا عَلَيهِمَّ طَرَ فَسَ أَمَطَرُ الْمُذَرين قُلِحَمْدُ للِلَّهِ وَسَلَامٌ عَى عبَادِهِ الذيينَ اصْطَفَ آ اللهَّهُ خَيرٌ أَمَّا أم يُشْركُون أَمَّن أم خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَررضَ وَأَن زَلَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا أَم فَأَن بَتْ نَابِ فَأَم بَتْ نَابِهِ حَدَاءِ قَذتَ بَهجَةَّا كانََ لَكُمْ أَتُمْ بِتُ شَجرَهَا.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 وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ وَقْعُ عِلْمِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا أَنَّ لَنَا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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ربف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 مُسلِْمون وَإذاَا وَقَا الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا لَهُم دََّتَم مِنَأَْرضتُ كَلِّمُهُمْ أن النَّ سَكَانوا بِآياتِنَ لاَا يُوقِنُون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ من يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَا الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُ فَهُمْ لاَا يَطِقُون أَلَمْ يرَوْ أن جَعلنَ الليلى لَسْكُنُ فِيهِ وََّهَا رَمُ بصِرَ إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْم يُؤمنِنُون.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 وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فأقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها